119. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قضيتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كارهين 111. رأينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذن جاءنا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا 119. وقع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وَقَالَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون 113. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين 114. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها 117. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين 118. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما 111. ورسلنا في قرية من نبيه إلا, إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون 112. ثم مَبَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ نَذَرَّا وَالسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أهل القرى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 119. بأسنا بياتا وهم نائمون 110. أوأمن أهل الكرى أن وَهُمْ بأسنا ضحا وهم يلعبون فَلَا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ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 118. وجدنا أكثرهم لفاسقين 119. ثم بعثنا من بعد إن موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة 117. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين 118. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني 119. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين 110. فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين 111. يده فإذا هي بيضان إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم